بوك تو أرموزتا ترامتي ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون الجسم أجزاء الجسم كاتس فخاتف ارسم رجلا ارسم رجلا جيرثافس كاتس كودي اخورافس الرجل يرتدي قبعة تما ارشانس الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه احد ارث قوربي تشانس الاذنان لا يراهما احد ايضا الاذنان لا يراهما احد ايضا سورجيت ار تشانس الظهر لا يراه احد ايضا لا يراه أحد ايضا توالبس دا العينين والفم الرجل يرقص الرجل يرقص ويضحك قاص الرجل له انف طويل له انف طويل ماس خیلشی هو يحمل بيديه عصا يحمل بيديه عصا أشنه <عشني> عكتيه هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق سمطاريا دتسيوا الفصل شتاء والجو بارد, <الفصل> شتاء والجو بارد> خيلبي زلييريا الذراعان قويتان الذراعان قبطان خيبيتس زلييريا الساقان ايضا قويتان الساقان ايضا قبطان قاצי ثوليسغان <الساقان قابطان> <الساقان أيضاً قبطان> <الرجل مصنوع من الفلج> الرجل مصنوع من الفلج ماس شاروالي تا بالتو أطفيا هو لا يرتدي بانطالوناً، بانطالاً ولا معطفاً هو لا يرتدي بانطالوناً ولا معطفاً مجرم كأتسي آر إغينيبا لكن الرجل غير بردان الرجل لا غير بردان رجل من هو رجل من الثلج